Səmələyətə vələrərd Jail əlmələyikət əlmələyətə Məhna və thləsə رح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا موسيل له وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ xalqiyyə bizim haləq, təs20 dnaqiyyət Schərt xalqiyyətli فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ بسم الله I'm alone. Oh, dear. ان كلذ بدرسل من قولي وا الله تج zinin kəfə uləhum məzab şədid نُسُوعَ أَفَمَا İnnə وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ وَاللَّهُ <تصفيق> الَّذِي أَوْسَلَ Xələlik nxur Xələlik nxur Xələlik nxur Xələlik لَيْهِ يَصْعَدُ عذاب شديد ومن شر اولىك يغور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة, ثم من نطفة عَلَكُمْ أَنذَرَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ Ho lo والله gocha ن م ه يسير والله ما يعم ما Altyazı M.K. فَتَرَوْنَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْقُونَ استجابوا لكم ويله من قيامتك بشرككم والا يعنون بك كم Yeah. يول حميد يا شئذ بكم بخلق جديد وماذا كَعَلَى اللهِ فَعَزِيز وَلَا تَذَرُ وَإِن تَدْعُ مُقَال on mm -hmm. mm -hmm. şəun nərbu bil-ğaybi və aqamussala كالنفس وإلى الله المصير ومن ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحيان Shabbat shalom. فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَ ya fəun fə kəy fə kəna nəkir aləm tərə Shabbat What up? إِنَّهُ <اله> غَفُورٌ <الشفر> شَكُورٌ وَالَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ الْحَقِّ <مصدر> خل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <قل> ما بين يديه إن الله بعباده لخبيل <تصفيق> فمِن غم غال مُّينَفسه وَمِن مُوقََ تَصِيد وَ مِنم سابِبُ